بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحظ على طعام المسكين. ولا يحظ على طعام المسكين. فويل لل مصلين. فويل لل مصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون